الله اکبر الله اکبر الله أكبر، الله اکبر الله اكبر, الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله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 حيان الفلاح الله أكبر الله أكبر لا